ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلموا أن أن الله بكل شيء عليم، وإذا قلقت النساء فبلغ أجلهن فلا تقولن أيك إحنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.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 من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له جزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود الله بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد في صال أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستطيعون هَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآتَيْتُمْ ما بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ